صاحب مين وانا من يوم ما شفت عني ماليش غيرهم صحاب تني وكلمني مين انا كلم مين وانا من يوم ما كلمتك لقيتني بغني للعشقين عيونك هم أصحابي وعمري وكل أحبابي عيونك هم أصحابي وعمري وكل أحبابي وصوتك لما تتكلم يدوب قلبي في بحر حنين وصاحب مين يا أحلى عيون بدوب فيها وعيش فيها ودايما يا حبيبي بقول أحب عنك تصهرني أنا أحب عنك تحيرني أحب عليك تصهرني أحب عنك تحيرني ده فيهم سحر مش معقول احب عنك تصهرني انا احب عنك تحيرني احب عنك تصهرني احب عنك تحيرني ده فيهم سحر مش معقول اصاحب مين وغير حبك مليش اصحاب وكلم مين غير قلبك مليش احبابك اصاحب مين وغير حبك مليش اصحابك وكلم مين وغير قلبك مليش احبابك عيونك هما اصحابي وعمري وكل احبابي عيونك يا كل العمر يا عمري يدوب عمري ولا يغلى يا روحي عليك بحبك لو قارب مني وحبك لو بعيد عني وحب اصهر ليالي هواك وحب انده لبكرة معاك وتوحشني وانا وياك بحبك لو لو بعد عني وحب أصهر ليالي هواك وحباً دهر بكرة معاك وتوحشني وانا وياك أصاحب مين غير حبك مليش أصحاب وكلم مين غير قلبك مليش أحبك وصاحب مين وغير حبك ماليش أصحاب وكلم مين وغير قلبك ماليش احباب بحر حديث وصاحبني مني